غيابك علّم الدنيا تغيب وتذبل وتحتر وعلمني عليك بكي ولو النفس واقع آخرها أبي ترجع تسولف لي 122- تعلمني وش الأخبار 123- أنا حب اختصار في ليلة 124- جنبك سهارها 125- هو مقدير يا قلب العنا مقدير 126- وش ذنبي أنا مقدير 127- يا قلبي العنى مقدير أجدم في أنا مجدير وبتنضي حياتي آه مشاوير وأتمنى لها نا مجدير ما قادير يا أهل الهواك في المحظات هون كيف النوى يقدر نس العيون آه يا أهل الهوى كيف المحبتهون كيف النوى يقدر نس العيون ما عاد بدري قلت لي واشتحرة ذابت نجوم الليل من جمرالهات ما عاد بدري تدري العمر مر سرقت سنين مننا كف لحظات ما عاد بدري قلت لي وش تحرا ذابت نجوم الليل من جمر الاهات ما عاد بدري تدري العمر وراء سرقت سنين مننا كيف لحظة سرقت سنين مننا كيف لحظة أبيك بجمي الليلة ترى كل الجروح صغار كبير الجرح في ظنك وأنا في ظن يا صغارها وخلي اللي سمع اسمع أساسا ما بقى سرار غيابك كسر سكاتي وكل أسرار يا هو والله لشغل أفكارك وأشعل بالهواء نارك والله لشغل أفكارك وأشعل بالهوى نارك وأخب قلبي بدارك وأعلمك الرومانسيا ناوي لك على ني تدري القهار هو أكبر قهار لا صرت فاقد لك عمور والانتهى عمري معك ما هي سنة ولا شهر ظنيت قلبك حبني يا بين قد ما انا يا للأسف خدعتني قلي قل أنا شسويت فيك هالمشاعر في غيابك ذاب فيها كل صوت والليالي من عذابك عذبت في så jag är rädd att du inte kommer i ögonblicket då det är här i mitt من رحلت ما عرفت عن الأمان وآه آه،, آه آه لو تدري حبيبي كيف أيامي بدونك تسرق العمر وتروح وآه آه, آه،, آه. 111. ما عرف طعم الأمان 112. كل ما ديت 113. أسأل هالمكان 114. أسمع الماضي يقول 115. أسمع الماضي يقول ما هو بس أنا حبيبي ما هو بس أنا حبيبي إلا ماكن آه الأماكن آه الأماكن, الأماكن كلها مش تاقلك مش تاقلك ولكن قلبي دق تسرع إلى أن اليوم أردي بالنداء دمع ولا أدر النداء من غيه ولا عمري